حبيبي الغالي قرة عيني بني بنيتي أخي أختي أمي أبي خلونا نجدد العهد مع الله جل وعلا خلونا نتوب لله جل وعلا خلونا نقبل على الله خلونا نكون مع الله فما خاب من كان مع الله يفلان اذكر نعم الله يفلان تب إلى الله يفلان اقبل على الله يفلان يكفي يكفي إلى متى إلى متى وانت على هالحال يكفي خلاص معاصي يكفي ذنوب يكفي كبائر يكفي مخدرات يكفي غاني يكفي تبرج يا نساء ارحموا الشباب يكفي تبرج يكفي عباءات مخصرة يكفي لثام يكفي كشف للوجوه يكفي حرق لقلوب الشباب لن تسلم ذمتك يا أمة الله من تضيع الشباب وأنت المسؤولة عند الله يوم القيامة كل نفس بما كسبت رهينة ولا تظن يا شاب أنك معذور لا والله ما أنت معذور إن السمعة والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوله أهل المخدرات ينادونك أهل التفجير ينادونك أهل الفساد ينادونك أهل الكبائر ينادونك يا حبيبي أجب رب الأرض والسماوات يا غانم الله يناديك الله جل وعلا جل وعلا يناديك قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنتهم الرحمة الله يا ابن آدم حملت في بطن أمك لم يسمعك أحد وجاءك الطعام في بطن أمك لم يقدره إلا الله خرجت من بطن أمك وحاربت الله جل وعلا لو ضاقت الأرض عليك بما رحبت لن تجد إلا الله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 وأنت لا تزال تعصي قل لي بربك كيف ترقى الله قل لي بربك ماذا قدمت لله دنياك يا هذا تحصى وأنت غافل والقبر عما قليل لا شك أنك داخله اسأل نفسك يا حبيبي يا من أنت معنا اليوم في الملتقى أين أنت غدا وأين أنا غدا أيننا جميعا غدا أين سنكون من الذي سينتظرنا ما الذي سيعطينا ربنا بماذا سنلقاه هل ستختم أعمالنا بالصالحات أم ستختم بأغنية أو موسيقى أو كذب أو تعدي أو عقوق للوالدين أو عدم صلاة أو مخدرات تضيع الدنيا والآخرة يا شباب أدركوا السفينة يا شباب والله إنا نحبكم أكسم بالله نحبكم وأقسم بالله نرجو الله لكم خيراً فأسألوا الله ألا يحرمكم الأجر يا شباب في ختام رسالتي أقول أحسن الظن بالله مهما بلغت الذنوب ومهما اشتدت ومهما كثرت أحسن الظن بالله جل وعلا وتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنت أحسن الظن بالله وتذكر أن الله جل وعلا يسمعك ويراك ويعلم خفيتك وظاهرك وباطنك فأعلن التوبة من الله يا شباب كلنا نجر إلى الله وكل واحد منا يقول: اللهم إني, اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. وأبشر بالجواب. قال الله وإني لغفار لمن تاب وأمن. اللهم اغفر للشباب يا رب العالمين. اللهم نتب على الشباب والشابات يا ذا الجلال والإكرام